وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا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 بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِكَافِرٍ دَعَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قُل لِّمَن مَّعَهُمْ قُلْ فَسَنُلِيمَ مَن لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمين وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاكَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُونَ بِقُوَّةٍ وَسَمْعٍ قَانُ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا قَالُوا سَمِعْنَا بهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم